قاعده اليومش estava جيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ريت الاخو جابوا معانا شاء الله نقص شاء الله احنا هنتكلم عن بقيه سوق العمل اا لان الكرامه يعني فنحاول يعني بقدر الامكان ان السوق اتفقنا سابقاً على أن سورة عبث وتولى الرابط فيها هي العلم هي علم الله عز وجل بالإنسان فقلنا إن هذه السورة مقسمة تقسيماً رباً من عند اللي سبحانه وتعالى القسم الأول تكلم فيه سبحانه وتعالى عن العلم الله عز وجل بالظواهر والبوافر وأما يجيب في الثاني فيتكلم عما عما ينفر الإنسان في الآيات ويكرر كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر ثم قال سبحانه وتعالى قل قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه فهذا علم الله عز وجل بخلق الإنسان وقلنا إن خلق الإنسان هذا معجزاً من معجزات وقلنا ان هذه السورة تختص بأنها تكلمت عن أصل الإنسان من البداية إلى النهاية في آيات مجازة جدا قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيلات ثم ماته فقدره ثم إذا شاء شاء كان لما يقضي معه ثم بياننا أن الله عز وجل أعلمه بطعام الإنسان أعلمه بطعام الإنسان فلنظر الإنسان إلى طعامه أن صبرك الماء صبر إلى آخر الآيات وقلنا إن هذه الآيات يعني ضرب من ضرب الإعجاز برضو ربنا عز وجل تبين في هذه الآيات كيف أنه خلق الماء وخلق الأرض وجعل النبات يمزل على الأرض حتى تكون صالحة للزراعة ومشارع ذلك إذا أخذ الكلمة نحن هناك لا لا اليوم نتكلم عن مصير الإنسان عن مصير الإنسان يوم القيامة فيقول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر الله من أخيه وامنه واديه وصاحبته وبنين لكل امرئ منهم يومين انشأن يغنين في يوم القيامة يقول فر اذا جاءت الصاخة الصاخه اسم من اسماء القيامة كما هي الطامة اسم من اسماء القيامة الصاخه محفوظه من قولهم صخه الشيء الذي يصق الاذان اي ها يصلي السلام من شده الصوت لانكم تعلمون أن القيامة لها صيحتان الصيحه الأولى ها صيحه الصع والصيحه الثانيه صيحه الزعز اذا جاءت الصاخه وتجي حتى هنا انت الجماعه بتوع التجويد يقول لك عليها ايه ها, ها؟ لازم, واجب. لازم. واجب. كلمي مصفره كده كده لازم كلمي ها مصفره يعني عشان انت تقولها تظلها كده فاذا جاءت الصخ حت حركات تمام نعم فالمنط ده المقصود يعني من ضمن الحاجات الحاجات المقصوده بتقوي الايمان ومن جماليات القراءه المدود وليه انت ما تتسمع قران على على شيخ ولا حاجه يهتم جدا بالايه ها بالمدود يقول لك ده مد, مد بدل المد ده مد لازم وبرضه والين برضه من انواع اه ما انا واخد ده المد ده خد منه وبعدين من الحاجات الجميله قوي في المدود دي عند جماعه المحفظين وهو التساوي في المدود يعني يقولك ايه انت هتبدأ قصر منفصل. تمشي, على تمشي قصر منفصل. هتمنتل منفصل. امشي على امشي على العرب. اربعة بسي. او خمسة. ليه ها? مراعاة. مراعاة للأسوات. مراعاة للصوت الجميل. زي انت تشوفها في ايه? وانت بتقرأ انت وانت وايض الامام. وانت في اللي سمون المجدل تمد مد ليه مد ليه بالجامع كام حركه بتمدي كم ها 60 74 ها تمام يا ترى هو كده هو الجمال كده عشان يبقى في تساوي في الايه فالشيء من الكلام هذا مقصود ألا وهو تسميتها بالصاقة من باب التعظيم والتهويل لجأنه صح؟ صح؟ من باب التهويل والتعظيم شانية شانية شانية. يصرخ الأذنع يصرخ الأذنع إيه؟ شأنه لجأنه شأنه وصاقة الأمر يصق الأذان من جدة إيه؟ بالصورة هذا اليوم يفر المرء من أخير قلت بالك من التأتيب قلت بالك إيه؟ من الترتيب. يعني لا يفر مذاكرش. يفر المرء من صاحبتيه الاول مش من مراته الاول. ولكن يفر من ايه? من اخوه. لان الاخ هو ايه? ايه? ايه واحد. اول واحد يهبه لنصرتك من? اخو. اخو? اتباك من حيكة ليه? معاه وليه? اه فزاجات. صاخة يوم يفر المرء من اخيه. لفخة الفزا? نفخه الصع ونفخه القيامه هي البعث طب اه ما هو ليه البعث فزع ما هو الفزع دي اللي بنشرحه زمان البعث يوم يفتر المرء من اخيه ليه من بدا بقى ايه احنا وصلنا اه ان هو ده اللي بينصب هي يا اخي كان احمد زمان كان له ابنه كان عيان عايز يعمل جراح فاللي عملها له راجل مصري كان اول عميد لكلية طب اصل عين كان اسمه علي باش ابراهيم فعلي باش ابراهيم ده عمل للودي العملية مطلع من العملية فحد بيكرمه احمد شوعم كتب له القصيدة دي القصيدة احسن من ايه؟ من الجراح وقل له يبا وقل له في اخل القصيدة وقل له يا اخي الزخر في الدنيا أخر. حاضر الخير على الخير أعاني. شو باك في جرحه كان بقلبي يا لا أنبيه بجرحي كيف كان. لطف الله فعوفينا معه وارتهنا لك بالشكر لشانك. هل تفهم حتى؟ <تصفيق> ما هو يقول كده يقول له يعني, يعني من أحسن الأبيات التي قرأتها تعريفاً للأخ تعريف الأخ هو اللي بيقول له يا أخي والذخر في الدنيا أخر كيف يكون الأخ في ذخر حاضر الخير على الخير حاضر الخير على الخير يعني شوف شوف من المخيار يا يأما حاضر يأما يعينك في تعريف الظخم ولكن الخير على الخير طبعا في اخوه ثانيه وفي اخو ما, ما بيساعدوش على خير ده حاضر ولا ده اللي المفروض انه اه حاضر على الخير حاضر الخير على الخير عام وبعدين بيقول بقى الجرح اللي كان في ابو في كده كان في قلبي جرحه كان بقلبي يا ابني فلا انبهه بجرحي كيف كان يعني انت كاب عارف يعني ايه ان الولد يبقى صح وبعدين يقولوا ربنا لا تغفل ودع الشي فيه. لا تفلعوا فروا فينا. معا. معا. لك بالشكر لسانة. يا بيت معا يا شكرا عزيزي انت بتنامينا. اخر اخر اخر شكرا. لك بالشكر لسانة. وارتهنى لك جاءت الصالة يوم يفر المرء من اخيه. وامي وابي وصاحبتي وبني فبنستنى نبدا بالاخر وبعد الاخر يبدا الاب وام يتدخلوا امي من نعم حقيقه يعني أه أه أه آه أه أه أه دي هي اول ما تنزع يعني اذا عرف حاجه عن بنتها بتزع اول ما لنص الدم ايه وهي بتحرك الرجالة كلها. هي <تصفيق> هزا الموت. صح؟ هي اللي بتحرك الرجالة. وتفجأ ان الرجالة اللي كانت الرجالة اللي هم اللي وقفين معاك عشان بخضر السيطة. مالي بتموت من الاخوة الجيش. ها يوم يفرل الموت من اخيه وقوميه. وقبيه. والقف يتحرك. وبعدين. وصار. تيجي مراته في الاخر ايه. ستتحرك بقى. وصاحبتيه ايه. بقى سغيرة بقى. يعني شوف بادئ من ايه؟ شوف الترتيب ده ترتيب عظيم. لكل مريم منهم يوميا يذن. شأنه كل واحدة. من اول ام والاب والأخ, والاخ والعيال والزوجة كما ورر في الحديث الصحيح وهو الذي يسمى بحديث الشفاعة. ان اهل الموقف يذهبون الى ادم. والبطرة دي من الحديث العظيمة جدا. الذي تحتاج الى البيان يعني. هم حري الشفاعه الناس في عرصات القيامه وكل الناس المؤمن والكافر ينتظرون ان يفصل الله عز وجل فيهم ولمتضارب فيروح الانسان استشفعون بادم عند الله فيقول نفس ناس وبعدين يجابه اذا يرونه هو لينانو انا بيقول نفس نفس وبعد سيدنا نوح سيدنا ابراهيم وسيدنا ابراهيم نفس نفس وكل واحد منهم يعتذر بخطأ حتى يصل الى عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول ايه عليهم. اذهبوا اليه فانا صلى الله عليه وسلم يذهبون اليه فيقول ايه انا انا, أنا. صلى الله فيذهب فيجدعين على العرش و و... و... يلهم بمحامه فيأخذ الله عز وجل بها فيقال له ارفع اشفع تشفع اشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القلائق فيشفع الله و... فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم بعد أن يكون الناس ضغفوا من طول الوقوف كان على صفح إن كان اللي النبي يقول نفسي نفسي وإذا كان الرسول يقول نفسي نفسي فما بالك باب الشخص العادل يعني أي واحد يقول نفسي نفسي يعني أيما نبي يقول نفسي نفسي أيما رسول يقول نفسي نفسي فما بالك باب الشخص ليه فجأوا ربنا شبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوماً يعني في هذا اليوم يوم يفر المرء من أخير وأمه على فتح الصمت واصحة. أنا أقول حد. ممكن إحما أن الإخوة اللي يخشوا دام ونار. يقول <تصفيق> الله عز وجل فإذا جاءت الصادقة يوم يفده المرض من تحيين دي مظمة ايه؟ نصرة. وهو أول مدين. يا ذهب ونصف يا كلمه واميه و ابي اا يذكروا الثاني واحد على طول الاب والام هما اللي بيرعوا على وصاحبتي ومن كل امرئ منهم يجئ يومين من شهر هذا ورد في الحديث يقول كل منهم يومين من شهر يونيو النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح يقول في حضور السيدة عيشة ومؤمنين يبعث الناس يوم القيامة حفاثا عراتا غرلا حفاثا حفاثا عراتا هل يعني يعني غير محتونين يعني ما تختنوش وكأنهم قد ولدوا من بطول أماني فالنم صلى الله عليه هذا أمام السيدة عيشة فالسيدة عيشة أخذها الحياة فقالت كيف هذا يا رسول الله ينظر ينظر بعضهم إلى عورة بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن عيشة الأمر أعظم من هذا يا عيشة الأمر أعظم أمر أمر لكل مريم من يوم يوم يذي. كل واحد مشغول بنافسه. ومن هول المنظر ومن هول المطلع ومن شدة الموقف نبيش حد يفكر ولا حد مشغول بحده. كل واحد ايه? نفسه. لكل مريم منهم يوم ان من شاء ثم بينا سبحانه وتعالى خفار. وجوه يومئذ المسفره مضيئه ضاحكه منفرحه بوعد الله مستبشره ايه بوعد الله يعني الانسان لما يكون مستبشر يعني جه الطالب الطالب العارف انه ينجح هيجيب مجموع كبير ان يوم النتيجه بيجي عامل ازاي استبشر صوت ما وعلى رأسي السكينة لا فزع لا خوف لأنه عارف أنه يطلع من الأولى فالنوعية دي ما بيتقصرش الحال دي اللي مستبشر. مستبشر. مستبشر فكذلك أهل الجنة يستبشرون بوعد إله الله عز وجل وعدهم بأنهم من أهل الجنة فهم يستبشرون بهذا ويرون أنهم من أهل الجنة وجون يوميذ مشجره <تصفيق> ضاحكه <تصفيق> مستن <مستبتر> الله ان يجعلنا نقودا من امين <تصفيق> موجون يوميذ عليها غبر غبر يعني تراب تراب الغبره من غبار متربت ترحقها قطر ترحقها اي تقشها قطر اي زواد سوال. لما يسود وعلى تراب منظر بشع المنظر خالص اه المنظر بشع تصور انت واحد اسود وعلى ايه صراخ منظر وحش قوي وليه قام الكفره الفجر كفر لمعتقداته فجر بالنسبه لاعماله كفر فجر فكان فرق بالنسبه لايه <لئي؟ بالمرتفرة> للمعتصم فجره بالنسبه لايه فتتصور يبقى اول الصوره الله عز وجل اعلم من ايه من الزواهر وفي اخر الصوره الله اعلم بالمصائر بالمصائر إما إلى جنة؟ إما إلى نار؟ ممكن دكتور كونجرية المسكو الدنيا بيجو يعلمون بيعملون فقط ها؟ وليس بيأتكار بيعملون بيجوه ما هو العمل اللي عمل صورة البطريبية بطريبية بيأتكار؟ آه بيأتكار بيأتكار هل تفهم حقا؟ أعم لما يقرب أن تبطل عمه والإنسان والمصالف والمصالف والمصالف المصالف الآخر الاول بواطن المصائر او ظواهر المصائر وفي الاخرها مصارف وزيك لك ايه انا رايي الشخصي ان الصوره دي على علم الله عز وجل علم لا عند وجل الانسان علمه ما كان وما يكون كان هذه يار توصل المقوله علم ما كان وما يكون وما لم يكن كان كيف علم ما كان, كان علم ما كان وما يكون. المستقبل. اه. وما, وما لم يكن لو كان كيف يكون. في اية في سورة الانعام اه ولو رد ولا عادوا لما ولو رد لن تكون. وربنا علم ان لو رده مسيعدوا. الوحد. التانية بقى لاني مش في سنة. ها? مؤلف يا لان. مؤلف ميت. لو كان الفارغون. لو كان الفارغون اعيانا بايه? زي ايه باش? ده بحيث يمسك يقول له ربني خليني اعمل صالحا من قران اه في يا شيخ ولا يا مش الصوره ده انت سيدنا الخضر صلى الله عليه وسلم ما وجه الولاد. لان الولد لو عاش. ايباسي لهم علم ما كان. وما لم يكن ولو كان كيف يفور. وما لم يكن لو كان كيف يفور. يعني الولد دمت ميش? والولد لو كبيرت. ايباسي لهم صبت. علم ما كان وما يكن. وما لم يكن كان هو هنا علم الله عايز وجوده مهيب بالصغار بالكبار بالدقاء بالعظائم ولذلك انا لك الصوره دي تمثل علم الله خلاص نبدا صوره ثانيه نطلعيني قولوا المنهج المنهج المنهج بي. احنا ماشيين السداد احسن من السداد بس ايه مس لا انا بحس الدكتور اختفاك عنك لو نفط تواطي ونقوا بره حضرتك كده في حصيله برضه مس ده علم ده اللي غير وغيره مختلف عن عن لا علم لا عز وجه العلم اللي في الانسان ده اي حاجه في جسم اي حاجه لو كنت لو هو لو هو ما اللي هو في القرب العلم المجمع العلم الله بالإنسان أي حاجة بالخلصان تخص الإنسان أبنى أعلم بك وهذا فيه تكويف سامحك وفيه تكويف في القارئ أقول أنا على التفسير صار رضاو عز وجل من سورة التكويف إذا الشمس جوّر وا اذا نجوم كذرا واذا الجبال سيرا واذا العشار عطلت هل لا اخواتنا حشر واذا البحار شجرت واذا النفوس زوجت وإذا بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجهنين زعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفسه ما هذا أسلوب إذا وإذا دي شرطي لازم يكون في جملة شرط وفيه جملة جواب الشرط لما جل ابن عباس عن إذا دي قال هذه الصورة هذه الصورة قبل ما نتكلم عن تفسيرها لما تقول لي ايه الرابط في صورة التكوير اقول لك الرابط في صورة التكوير قال وهو آيات الصورة دي فيها أربع آيات ها بس جال أربع آيات أربع آيات سيبنا ابن عباس لما شافه بأسلوب إيزا هناك قالك في ستة آيات قبيل القيامة وفي ستة آيات يوم القيامة تاني في هم تنشر آيات في, في إيزا في. في ستة آيات قبيل القيامة تمهيدا للقيامة لأنه من ثماني القلاب الكون. وفي ستة آيات بعد القيامة كام؟ مفرش. مفرش. مفرش. يبقى دول كم? يبقى ايات ما قبل القيامة. اللي هي الاقتراب الكوني. وايات ما بعد القيامة. يبقى ستة وستة? نعم. نتكلم عنهم كده بالتدريجة. عن الستة الاولانية ما قبل القيامة. وانت تتلعز حاجة غريبة جدا. ان الكلام اللي احنا نقوله كله ده يعني احنا نتكلم عن اربعة اصناف من الايات في الصورة. الصنف الأول ما قبل القيامة وهو ما يسمى باسم من انخلاب الكلب التي تحدث بها قبل القيامة دي والآيات التي تحدث بعد القيامة هذه الآيات ضمها أسلوب الأساليب العربية ضمه اسلوب اسلوب ايها الشرطية وبعدين بعد كده يقول ايه يتكلمنا عن ايات كونية وبعد كده يتكلمنا عن ايات الخرآن ايب كما ايه ايات, آيات لانقلاب الكوني ستة ايات انقلاب ايات ما بعد القيامة ايات في الكون المنظور وبعدين ايات في الكتاب المقروء اللي هو القران يبقى عندنا كم ايات اربع انواع الايات الايات الأولى. اللي هي ست ايات الاولى التي تحدث قبيل القيامه اللي هي تباعد علوز القيامه واحد اذا الشمس كوره بل الصنفات الأولية هم 12 آية الأولين يجمعهم أسلوب في اللغة العربية يسموه أسلوب الشرق الآيات الكونية والآيات الموجودة في القرآن الكريم يجمعه أسلوب يسموه أسلوب القسم شوف العظم أو الجمال من أسلوب اللغة العربية يعني شملوا صورة كاملة الأول إذا والتاني فلا أخسر بالخنة الجوال الخنة له أسلوب القسم تاني هذه الصورة اجتملت على آيات يجمعها أسلوبان من أسليم العربية الأسلوب الأول أسلوب إذن والأسلوب الثاني أسلوب القسم بالنسبة للآيات الست الأولى كما قال العلمة ابن عباس عبر الأمة في 12 آية قبيل القيامة إذا الشمس كورت تكوير الشمس مأخوظ بالتكوير العمامة بمعنى أنها لفت فإذا لفت ذهب ضبقها إذا الشمس يوم القيامة تلف كما تلف العمامة وتكور فإذا لفت <تكوير> ذهب ضروها هذا الذي يسمى باسم التكوير وسميت الصورة باسم التكوير لعل اللفظة دي لم تدف في القرآن الكريم إلا في هذه الصورة فلتفرضها سميت الصورة بصورة التكوير. التكوير فهذا النجم العظيم الموجود يلف بغدرة الله سبحانه وتعالى قبيل القيامة تمهيداً لحدوث القيامة وده من ضمن الآيات التي تدل عليه الانخلاف الكون قبيل القيامة الشمس نجم نجم كبير يستطيع أحد أن يقترب منه الإنسان استطاع أن يصل إلى القمر وأن يصل إلى المريح وأن يصل إلى بقية الأجرام السماوية ولكنه عجز عجزاً تاماً ما آش عجز عجزاً تاماً عن الوصول إلى الشمس, الشمس. بل الإنسان إذا أراد أن يدرس الشمس إذا على الأرض يعني هل تشكروني أما حجس الخشوف أو الخشوف الكل؟ في شيء وليه؟ في شوة. وفوجة الناس بجمع كبير جداً من علماء الأرض والعلماء الفرح في كل عدة عدة دنيا حضروا مصر وكل واحد معاك لسجوبو وكل واحد معاك يستور عشان يزوروا ها؟ الشمس, الشمس من على الأرض دراسة الشمس تتبه من على الأرض لأنه لا يستطيع أحد أن يصل او أن يقترب من الشمس لأن الشمس عبارة عن فرد ناوي إذا الواحد اقترب منه يصل له إيه؟ اقترب فرن نووي فرن ايه نو مجرد انك انت تقرب من هنا خلاص لو انا ده الانتان هو على الارض اذا نما يعني يتعرض لاشعه الشمس ساعه ولا ساعتين ممكن جسمه يتحرق فما باله اذا اقترب الانجار من هذا الفرن النووي خد بالك بقى للنجوم الاخرى الشمس نجم جسم مضيء وعليكم السلام بسم الله السلام عليكم طبعا اذا الشمس غرقت ولفات وزعم ضوءها والنجوم انكدرت اي ايه انكدرت عندها ضوءها انتشر انتشرت وهذا ضوءها اذا انتثرت النجوم ولها ضوء وانكثر هذا الضوء والشمس كذلك يبقى ده ايه الدنيا اصبحت ايه ظلام ظلام بقى وهذا ما يسمى باسم ايه تهيئه الكون لايه القيامه الدكتور ايه كورت بمعنى أي ها كورت ايلفك كما تلف العمامه وان يقور العمامه اي يلفها كورت بمعنى اذا لفت الشمس ها ذهبت ومن هذا الذي يستطيع ان يلف الشمس سوى الله رب العالمين واذا النجوم كذب ان جاد الثين الشمس غرقت لفت ذهب ضوء أنه يجوه من جذرك بيت ماذا؟ انتاثرك بذاه وطبوك وإذا الجباله ماذا؟ وصييره كده وتضع صمار دي والقمرة ماذا؟ تلفك وصقع نعم نعم لسه أياتي الشيطة له قبيل القيامة ماذا يا أحمد؟ موفي تقول ده قبيل القيامة أحمد قبلها قبيل القيامة بحنشيته تعالوا شيخ تعالوا رضي الله عنه الله كان يقول ال12 ايه من احمد في جته قويه قيامه شي وفي جته معداده كان يقول وين الجبال الشيوخ الجبال هي فان طبقه ازاد الارض هي ازاده حصل اي حاجه في جبال فانز الارض فانز انت معجلش متر يعني ايه يعني ارض الزجاجة او يعني ايه نبال يأتي بس انه كيف تتعرف انه حصل انفجار نووي انفجار نووي انفجار نووي في مكان دعينه اذا حدث انفجار نووي في مكان دعينه يؤدي هذا الى زلازل يعني انت لو عملت بسلاً تفجير ناوي مسلاً او تفجير ديناميل او بحاجة في مكان جايباني كمال زي ما زي ما حصلت في الياباني لا طب ما تستطيع بسلا لا التفجير يعني مثلاً انت حضارك تعمل حاجة بسلاً في اصوار تجيباني او بحاجة وعملت بعض التفجيرات عالي نوعيني السفل عن السفل العائلة او ما شابها ذلك عن ضريق نوعيني ممكن تكون اكتر من في الفشرة الارضية تؤدي نازلات في مكان نريد فما بالك انت بتبني تفجير <تصح <especie> <تصح> آه. في المكان فما بالك ان يبنى بساق ها سييرة سييرة اه سييرة يعني تحركت كده اذا تخشرة اضلية معاش تخشرة اضلية صح؟ صح اه منزل ارضة هزمة لان دي دي دي او دادة اه اه اذا تشمسوا وذوروا بذورا واذا نزوموا V Ja hv da Det var jo. Jeg har detrowatt Kelas. Det var jo. Vi foret hey. Vi supplier. Vi foretryr. Vi foretryr. Vi foretryrr. Og så det?400. Hei har dere. Da. Som.ioen.as.es. og sat.ak gráfic.stry fr choices. Tsk.st synd.a og estado. Og så da. económismer. Yep. H радd? Det var litt.i su. Men.a mer Good.en Mir. avill. Art? Sev.ік.å.ven��ables.отр grasp.llanden.ær- drones. العربيه ولا ايه عشره يعني يا عشره حي. يعني نطق عربي بس في الشهر العاشر الناس اذا وصلت الى الشهر العاشر بيسموها شهر النغمه يا اخوانا تعتبر اغلى حاجه عند العرب يعني احنا عايزين هنا في مصر هل الفلاح ايه وممكن يشوف سي انا اللي قلت لك ايه ثروته بس من أو أو <Undon> ليه ثروته هو وممكن يجيب 2000000 جنيه وهو عامل شغل بيبيعها وكذا وكده بس اتصور ومش فاهم طب كانت كانت احمد لو لو وصلت ل20 دلوقتي ده بقى اصحابنا اهو اللي انت شفتها النهضة يا اخواني تبين سنان حين عزو ويزداد بسمانوها وحبها والاكمال وعليها بل ايه؟ من الحرب من الحرب مم. مم. لانها يزاعة من ضاعف بدل واحدة تبقى اتنين فاستور اليوم العرب حكين يا اخواني يا اما دام ولي مع الفقر. ده إما نوق وده مع الأفريق. وأكثر من نوق العسرة. العسر وده عندما مع العرب اللي يكون عنده نقطة عسرة يعمل ايه؟ ينام جنبين؟ ويقع الجنبين؟ احنا عندنا الوقت في مصر اللي عنده شوية غامل. ميتنام جنبوهم الوقت يتوتي الجيل خوفا من السلفة. يعني إخوانيا في الريف ولكن عندنا فرامتين ببعض صورة اللي كان مهم طيب تحديد السرق فما بانك باقي العلم الآخة وعشر فبيعي ايه? ايه? اه يهتموا بتنطيبها إيه زعية ولا حاجة جدا لأحد يعيجه يهتموا بتنطيبها يهتموا بأيديها يهتموا بشبها صحنا صح؟ ولن يعني من قبيلة يوهملوا الرجل وشراء تاني من ما يرى من الإطلاق الكوني جبان تصير شمس تقوى نجوم تلك تلك النجوم من هول ما يرى يوهمل العشاء العشراء إذا الشمس كبر وإذا ندوم انتقر وَيْل للجباله سجيله وويل للحشاره وخطوه كده قلت لك بمعنى اخبرك وويل للحوشه بشر التي لا تعقل تحشر من دون مجدها تحشر وظام ناعي يعني ان كان ان كان الحيوان اسرع حيوان يشعر بالزلازل الكلب الكلب الحماره يقول <تصفيق> الحماره اول حاجه في, في نعم كان <تصفيق> الله اعلم <وعلا> بصراحه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني بيقول لك ان الحماره اول حيوان او اي اول دبه تشعر بالزلازل بحاجه بحاجه بالزلازل صوت طبعا الإنسان عجز عن التنابؤ بأهدوش الثلاثة وأنتم تعلمون أنه في دول مفتمية جيدة بهذا الأمر في اليابان اللي دي بلاد الثلاثة فكل شغلها على التنابؤ بإيه؟ بزلاثة. وعايز الإنسان عن إيجاد سبيل أو الطريقة للتنابؤ بشي ذات عجز عجزاً جاملاً داماً عن التنابؤ بشي بحيث ان الحيوان ده يشم اه على طول الخمار ساعه بيحس بالزق في مكان زي طلع ري منه تماما ذلك اذا الشمه كبيره واذا البنؤه منتله واذا الاشاره اغلقت ما تشوفش سهله وان تشرب تبقى في مكان واحد يعني لان بيجي حركة الأرض وإذا حركة الأرض سهل جيدة من بعضها وتشل نفسك ولكن بطل الجمال يا إخواني تقول ده أنا الجمال إن ربنا سبحانه وتعالى معادش إيه, إيه, إيه وإذا الشمس كوّرها الله وإذا النجوم أقدرها الله وإذا الجبال سيّرها الله حقا لها سوء إيه؟ في البناء المبهوض في البناء المبهوض في البناء المبهوض ضرب من الماء تعظيم شأن الله إنها نحن تكسر إذا الشمس كور ومن جو ها؟ الله وإذا النجوم كور ومن أكدرها ها؟ الله وإذا الجبال سيّر ومن سيّرها الله وإذا العشاء العطّر من عطّلها وأهملها الله وإذا الوخص وخشرة فيضمع الدواب تجمع البهائل والدواب من الذي حسرها الله وإذا البحر وزدر عيني بنا اهتم واحد ورسك واحد اثنين ثلاثة اضلع خمسة ستة. دي اخل واحد واحد واذا بيخالوا سجيرات بالصراحة هذا الكلام يعني في الماضي يعني ما تنشي واحد بيضوش اثنان وبرس وقت ازاي بيخال طب انت هتسجرها اجلسوكيرت يعني مش عيلت وقيلت نعم سجر ابتال نور men folk, men laur, avokattor, som er begyen charaktene. Hvis det er en takt sørger i bakh, det er hun om manier. Ok? Men er sikkert? Men er sikkert? الله نعم الله نعمل نحاول ايه? يعني نحاول طالب طالب. كان في مقدورنا او في عمير البشر ويطرد العلومة في موجه. تكوين الماء من النوع. كيفية للحشب. اه? <تصفيق> بكتور ربطين ان الماء او معروف ان محن الماء يكون من هيدروجين واكسوجين وهيدروجين شنزر الاشتعال والاكسوجين من يسادر الاشتعال. طبعا قدرت ربنا ان نوعية الدنيا بالقانون المعينة بحيث انه بإطاف النار. والله يا فن حدوث كان شريمي. نعم. نعم. نعم. والحديثة. بارك روفي. هو دي قال الحديثة عنه انه بتحت البحر. قال الله. اللي انا قلت تاني جوصة. فالكتوز اجلوز انا عايز هتفرضوحنا بكلام رجل بجد. وخاصة. بيسأل كان الكلام مؤيد لا مش مؤيد من كلام مؤيد بصوره شبه الكلام وصل نعم دكتور سيد ايه شوف سامر يعني اه سامر طب اه ماشي اه ماشي اه مصيبه تاني الدكتور اسمه فالدكتور ده بيقول ايه ولا في الرساله العلميه تحت البحار نار حتى هو التشميع كده غريبه شايف دي في الصهاره ولا وفين النار الصوره الصهاره دي الصهاره دي اللي بتنتهي تشوفها ده تحت الميه نار النار تحت الميه نار يبقى عشان الميه تتحرك تحت محيطاتنا ودرقا تحت البحارنا ودرقا الواحد يستغرب يا فندم ازاي يقول لك كده بتاع ربنا طب طبعا المعلومه دي بتطلب من يعني ربنا يوم القيامه مش فاكر الايه ها امم بمعنى ان ربنا يصدق النار اللي نازله البحر على الميه دي بتحصل ايه تيجي الميه كيف وهم تبا تولع ناره وتسلطها على ما يريد ايه دي افتره كمهود تتبخها وتتبخها وتتبخها وتتحول البحار اللي هي يابسها ويجابسها اصلا ما خياش في بالي وبا تترنع يوم تودى الافو تطير الافو يبدو بستة ايات قبيلة مجيبة وجميعهم من الايات اللي هتتاكش كما قال حمر الامة عبدالله ابن عباس تقسيمات ابن تقسيمات عجيبة في ست ايات هم اتنصر ايه. في ست ايات قبلة قيامة. ها? وست ايات الا اي اولى اذا الشمس جورت. اي لفت. فزهر واذا النجوم الكبرت. ها? ها? واذا الجبال سيرت. هاي يعني بقى في الوقت ده سيارة عقمتها هذا ينهيب ايه؟ طيب مرحبا لأن ربنا علينا زيارتها في الصراحة النهارين مراحل لتفتيت السقوط لتفتيت جبال يعني منظن المراحل التي تمر بها الجبال انها تسير عقمتها يعني هو جبل هنا اوه وبعدين كين الجبل دي هاتفتها كل جبال يعني انت عندك فيه جبال يا فنه الجبال مثلا الجبال اللي اعلى جبال في العالم بتاع الجيمل لين عند جبال تاني بسماء جبال الالف صح؟ عندنا جبل هنا في ناصر الجبل المشكور جبل الأقرطة جبل الممتين نعم جبل الممتين جبل الممتين جبل هنا في ناصر جبل الممتين جبل الممتين عندك أشهر جبل انت تشيكهم في عياتك ناس الله عز وجلنا وراءكم حالي ترواها هو جبل ملكة جبل ملكة دي أخوانا صلبة قوي يعني حتى في بعض المعاصرين ذهب الى مكة قال انا والله اتعجب كيف ان هذا النور اتخرج من مكة المترح البلد جام داوي مكة دي لجبان مساكتها رهيبة منظرها حتى رهيب جامج الحمم اه جامج الحمم من جبل ابو قواجس يعني اتصابه بعد جبل تتحرك تلك يعني جبل موطن يتحصل مكة وبعد هذه الجامعة مش كيلو ولا اتنين كيلو ولا اتنين كيلو لما السفار طويلة تصارب ان هيجيك تتحرك عن اماكنها موسويرة عن اماكن موزيلة عن اماكنها طبعا الموضوع صارب وذلك يعني زجل القرآن يتبقى المراحة اللي تبقى الجبال يعني مثلا يقول إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها يا ذيه خلطت المرافعة إذا خلطت المرافعة ووص الجبال بس فجانت هباء من بس وكانت الجبال كان يعني آه لسه جاء دي هباء هباء يعني إيه؟ مرباء الوزنة الرافعة الرافعة الرافعة التواصلنا الهباء الذي طرعه تشوف انت عند الشمس من, الـ من الـ الشباك تبص كده في دوق الشمس في هباء مصيارة كده هو اللي يصل, يصل إليها الغباثة تبتت حتى تصل إلى درجة الهباء اسمع الغارع من غارع ومعبراك من غارع يوم يكون الناس الخراشي أن الباب الغباث وتكون طب ايه يعني القطن القطن الاحمر المندوف عايز راجل يديه مباشره من الانجت. الانجت. كده يجد يوم يوم اللي القطن يتطاير تصل الى الايه المرحله المرحل دي وبعد كده تتطس بعد كده ترجع لايه الايه النداء فهي مراحل من درجة العلامة الفصل الرازي كان ذكر المراحل دي إن شاء الله رأوا من أحد ربنا نبني وإذا الإشارة وطلة وإذا الحوصة وخشرة وإذا البحارة وزنجرة بستة أيات إيه دي يا خمي مه؟ أو مه؟ مه؟ ينزل مه؟ دك الجبال نعم دك الجبال الدك الجبال الجبال الأكت كانت سباً الجبال الأكت والناس كنت ماشي والناس كنت ماشي ها من المراكبين تمكيبها وتركيبها تجيبها واذا بيحارس القربة فالتجامة هي مثل ستة ايات قبيل القيامة وهذا بيزمع بسك من الوقت لتطلق قبيل أجل. كل دي اه مهموم في نشوف ايزا ايزا الشرطية واذا النفوسه عجل معي باقي الايات التي كان ايه؟ القيامة واذا النفوسه زوبة روح مع جيسك يسمى نفسك روح لوحيدة يسمى روح جيسك لوحيدة يسمى جيسك روح مع جيسك يسمى نفسك كان زمان بيخو قصة كيلة كثيرك الله يا رحمة السؤال ده هل البربوز يقفض؟ يقفض مدروحة هاي روح يعني مو يعني هو عايز بقى ايه بدو اه زري يا بدو روحوا هندس وروحوا حسن تشيك يعني انا ماشي على المجلس بتروح هو تشيك روح عشان يبقى في كسل مخنوق تمام قول يا واد قول يا احمد ماشي ادو وش قول يا خمسه بنات يعني قول يا شعبان لا لا آية آية. ماهو? البرورت. ما انا تلموز ايه مطلوب? نعم. <تصفيق> هذا السؤال. شو, شو اله مالك? امام ضد الهجرة. فاطرق اضاع بالوقت. سيدنا مالك محبوش والقارض كمه. ورفع راسه. ويسأل ضجل الاعراضي ويسأل السؤال ديه يتخذل ده. ايه يقول نفس يعني انت يا عربي يا العرابي في لغتك العربية أله نفس؟ لذي نفس في اللغة العربية او انتو عندكو لو نفس ولا بايش نفس؟, نفس؟ ها؟ لو نفس قال نعم نفس لو قال إذاً تقفوا لأن الله عنده وجل قال كل نفس كل نفس, قول نفس. قول نفس. نفس. قول نفس. قول نفس. وقال ها؟ قلني اتوفاكم لا يأتون قولنا نفس الله يتوسع النفس اذا يخبر الرفض يخبر, يخبر. يخبر. فحول واذا النفوس زوميه المقصود النفوس الزوميه اه ما تعرف مصر كويس ان احنا لا نسمع على سبيل عزايني اسرائيليه ربنا عز وجودات سميها في القرآن ملكي موت. والسنة مفاسة للملكي موت. إذا لن يسميه إلا؟ ملكي موت. لن يسميه؟ النفوس زوجت. أي زوجت يا شريك؟ زوجت, زوجت, زوجت, زوجت يعني يعني أهل مع أهل الصلاة. أهل الفساد مع أهل المعاصر مع أهل المعاصر أهل الصلاة مع أهل الصلاة أهل الزكاة مع أهل الزكاة أهل الصيام مع أهل الصيام خلاص يصيرون أعزواجا بعطوهم النفوس سوية وإذا مهودته سوية إيه مهودة إيه النفوة بطرات هي المنت الصغيرة الذات تعتبر نقطه حيه من العادات القديمه اللي كانت موجوده عند بعض العرب وليس عند كل العرب عند بعض العرب وليس عند كل <تصفيق> العرب. دي سفاهه يعني قبيحه للغايه ومن يخطئ في هذا الشان فصلى الله عليه ب الصحابه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اضر من الامور الجاهليه اما احدهما اذا ذكرته ها صحيح واذا واللحظه اذا ذكرته كفايه ايه اول ما اذا ذكرته صحيح في الجاهدين فذا آه آه آه آه, اه اه اه اه اه اذا كنتو بقيت يصنع الاله من العالم ويجال عنده الاله عجوة في الجاهدين ثم وشمعان يعبدوا يصليلوا شك بيوع يوم وقت ثلاثة واما الذي اذا كنتو بقيت ان ربنا نزل البنوت اذا كنتو بقيت فكانوا يتخلصوا من بنتي بسبب وخوف عليه اذا كبرت يخافوا منها عليه فيتخلصوا منها وهي صغيره فذهبت حتى الى إيدي. ايديها ايديها حطها في التراب وهي حيه فحفظت القبر وحطتها التراب وجعدوا يهيلوا عليها التراب وهي التراب عن حياتي فكلما ذكرت هذه الايه <تصفيق> لان طبعا البنت دي معروف ان البنت تكون اخرى من ايه? والمعروف البنت إيه؟ يعني بطلع البنت ان البنت دي ايه? هل ايه? يعني لسه بوافقة للموضوع بك. طبعا? ودليل بطل على اين البنت دي جادت كبيرة? اه. انها تفهم ان تنفض على ديها الطلاب. ايه. لان دعناك جدا. سبع ايه. لدرجة من اعماليه الكهربية الخديمة ان الواحدة من دول عشان يخليها تولد على حفرة. يعني يجيبها حفر للحفرة وهي تولد بيه? تضعه. اه تضعه بدون الحفرة. بعيس لو ولد البيت يعرفها هنا. على طول منه فيه. شب طبعا هذا كان موجودا فيه داينية في اما اليوم كان اعظم اشد. امر اعظم. كان زماني. بيكتروا البنورت بيكتروا بينك ما الصوبيان والبنات بلقار غير مدود يعني فرام ربط والله لو ما نزدت اللي برطي في بطالب بسمي خطأتها بس آسان بريد آسان بريد بسم الله خيره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطالة جيدة. وضي لو ما انه دي بطالب. واتروح فانا من البتور. يابين دي مشي. انه هو من في كل مكان في كل محافظة ده معروف بالاجهار. في درجة معروف بالاجهار. وياخد في يوش عايش في يوش ياخد. عيش مش عيش مش عيش أي ولا مش هيعيش 600 جنيه يديلك جنيه وبعدين هو مش ولا تقتلو او ولا تقتلو او لا تكن خشيه الفقر خشي ماذا رزقوا او لا رزقوا من الرزاق يعني فقط لان رزقهم في السماء لسوم ما تعدون فرب السماء والارض ان يضع حق كل جمع عند منطقته هذا العمل القديم كان موجودا في الجاهليه على يعني على صوره ضيقه اما في زماننا هذا ها بصراحة عمليه وعش عالم. الصبي والبنت. معينا انا اعرف ناس ما يعني ما بيخلفوهش. وممكن يكون لا في الدورة الارضيح بالله. عشان يجيب ضطر عايزه مع اكيد. عشيبه حراحة. والدول عايزين يكتب العيال ويتمرضه وكتابه عايزة. ولذلك ما شفتش حتى عمل كده إلا يعني إلا إذا تنزل الفق والمرض على هذي الوصف كان زمان عشان الآفة أدخل كان عشان مل... عشان معاشفين أو كده كده وقايفين معاشف المجول أدخل لكن دلوقت الفجور الموجود هو باش وكده ده من عشده هو خوف من الفق والخوفه من الفق جيت وانا ده, ده في عقيدة المسلم لأنه لا. نوع من المحبوب بلاي سبحانه فعلا واحد شبا لله واحد شبا لله مع الأضراق ياما ناس خوار ومين عايز وجلستوا بخصص من الفضل وأصبعه أثناء نعم مرتبط هو بوية آه بأي ذنب البطلت أنا على استنباط يا مين أول سيدنا في عباس بصراحة أنا بهذا الاستنباط فحق يا ابن أنا مبهور بهذا الاسم بقى. ابن النصر إذا مات ولم يبلغ الخلق ابن يأبوك إذا مات ولم يبلغ الخلق ابن الكاثر إذا مات ولم يبلغ الخلق يعني لن يترعلي القلب يا محمود حكم ايه بص فاهم؟ مسلم من جوه وطلعه فاهم؟ من نور الله طب يقول لي هدومها الجنه نورها الفتره وابواه ويدانه او ناس تراني فاهم؟ كل سنه في اهل الجنه فاهم؟ كل خدم اهل الجنه فاهم يا الله طيب اذن جاي يسموا كل استظبط من الايه ده شيء نفسه فالاستنبط ان شاء الله اللي قال ان شاء الله. ربنا يغفر لهم اه يعني امد عباس المجلسة الاسماظورة والوضوعات الصواة في العقيدة. يعني انت ما يقول لك ايه ابن النصراني اللي زي لم عليه القلم عامل سنتين او تلافة او اربع ومات. مش معقول نصراني. لان امس اصلاح حالكوز موجود في جولة وعلى فطرة في ابواج وعلى الولادة. مش نصراني عموة المسادة. ده حكم ايه? والله اشرب جئنا والله الله, الله جئنا كل زمان اقرا في كل شيء يشاب المتنين اي محاولات يؤيد والله عز وجل لهم النار ويامرهم بدخولها فاذا دخلوها كان اهل جنة واذا لم يدخلوها كانوا من اهل نار ذكر شيء يشاب المتنين خلاص ولكن ما قال كلام سيدنا ابن عباس ده ظريف قوي بيقولوا له ابن الابن الكافر حكمه ايه ابن الكافر الكافر مش اقول يهودي ولا مسيحي ولا صاحب كتاب ايه قال في جنه ايوه ده ليه قال الله عز وجل وهو قد نفسه لا يوجد بشغلك اي ذنب الكتله يعني مين اللي بيدفع اللي الله, الله مين طب فربنا يسالني ولا مين اللي موتك وهو علكم محلف من باب التكيد والتوبيخ لاقامه الحجه وقطع المعذره عن الفاعل صح ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن البنت دي البنت اللي ابوها كان بيقول لك الله يدافع عنها بمعنى كده ان انا مين؟ <تصفيق> يعني اذا كان ربنا بيدافع عن يبقى هي ملك ايه لا في السلطه فراح السلطه على باب قل لك ربنا بيهاف عني اللي هو اللي هي بنتي الكافة إيه هي مني؟ يقول ربنا بينا احي جادمه هزا مسهل جمهورة فينا قل من الاسئلة في الاسئلة المشهورة الاسئلة تدور فينا كانوا زمان يسألوا ان الاسئلة على السبيل الاختبار لما يهجوا وشكوك واحد في دينا يسألوا الاسئلة دي معنى هتقول له مسئلة جافة يقول لك بيزنبه ايه؟ هو يعرف ايه؟ صح؟ ولكن هم مني؟ من اهل الناس. حد الحلو يشوفك. حد الخلوم ولا زينه معه? اه حد الحلو. ولكن بعد الخلوم هو مطارب بالسؤال عن حق يوضع. تلاتةشرة وبعطةشرة برضو. ابني الحلو. ابني البلو. كان حديث ان السيدة عشرة في زواء المال. قالت وحفرهم على صفير الجنة فالمريض حسنا باعترض عليها. ايوة? اه الحديث والله هو انطينه ضمن الاحديث. يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليها وأهل العلم لما أنكروا هذا لما التكلبوا فيها قال أنكروا عليها لأنها خصتوا بالذكر إن الشخص دوما جدت بها لو أنا كنم برضو يبطلت المسلم صام وصمر وحاجة يبطلوا لما هو غير واجب عليه ولكن يكتب يعني يكتب يكتب نعم طيب لو هو نسيته ايه العشر? اخل الجنة ام دخل اه? اخل الجنة. ايه دخل الجنة? الجنة مرافق. <تصفيق> اه? انا عب... انا ما اتطلقش الوقتي من مسلم من اصباح. ده شرق وده لم يبلغ وده لم يبلغ ده المسلم يكتب يكتب له بطايا الاعمال قبل قبل قبل القنق. بالنصران يكتب له ولا ما يكتبش له? لا. ما يكتبش عليه? ما يكتبش عليه? لا. ما اللي بقول يكتب له? في القصر ايه هو القصر موجي كان في قصر والجنة درجات. صح صح? ايه ابن النصران في ولكن ممكن يقول الموسى الذي يفعل هذه الطعام درجة اعلى من النصران يعني يا مش يعني التفاوض دي دي وش طاقت بس يوم مردين في مش ازمى دكتور اصديت انا مع ابن المسلم بيوكتر بيوكتر عاط. لا هو بيوكتر, بيوكتر. بيوكتر, بيوكتر. بيوكتر. دي ستصول عن نصر خلال الحاج بيوكتر بس فلاب دوكتر قبل الامر قبل الامر مش اصدى دي دا مش ورنس. انا راس اقول ايه يعني هذا طاقت طاقت اه ماشي وهي غير واجبة سنحن وهي غير واجبة ايضا ايضا ايضا بس ماشرع؟ بس ايضا باي زمن القتل حد بيعرف لما شو اللي كان بشه سلم اللي عزل قال هو الواجد واذا صحف ودشرة تحدي ايضا كان <تصفيق> كان مباد كزان اللي هو اللي عايز اه والله احنا اتكلمنا المره السنه اللي فاتت عن عايز بعض الاحوال دي عندك فبلاش المره معلش في حديث صابرك موجود اه طبعا اه فكان عندي وايه ده سوق فني يا نيسوق ها كده السوق في الاعمال مش شرط ازاي اي ميزه فمن الناشي من يتناوله باليمين فهو يحلنا ومن الناشي من يتناوله بالصفه على الشمال فهو منحن واذا الصحن نعم ايه الاثنين شمال ورا الظهر الشمال ورا الظهر واليمين ناحيه ثانيه واذا شناه خش خش يعني خذ وهذا دنيل على أنها مجدد خدعة كيف خدعة تبعو علينا؟ إذا كنت شطط أي ولا خدعة وإذا يعني أُقِدت نار على نار وإذا يعني خُربت من أهيات أي تسيبت درسي يعني خُربت هذه الدواب في الدواب الدواب إيزا فيه بس استنى بس جوابي سفير عليك موضوع يقول لك اذا الشمس في ورا كده اليوم كامل كده وفيه جمع الجواب سرط. جمع السرط الشمس جواه. جمع ليه كون جمع السرط. أني منتظر الجواب بس. أولا إذا مثلا حضر. إذا أحمد الكلم. إذا فنان عمل. إذا لا. فيه جمع السرط. فلت عائلة كم سنة. واحدة. واحدة. يعني وفي أن الإنسان عندما يرى إيسا يزيد أهوالي. وبيضة بكيامة وبعد بكيامة وهذا من خلاف الشمس ويزيد أحداث كسيمة. ده ايه اتحرك امامه اعماله في شريط قدامه كده ما قدم وما اخذ ولا هيجي علمك نفسك ان احضرت يعني ما قدم فريق اول الخشب بس مشون الخشب ده كويس علم علمك نفسك بقى واذا السماء كشفت واذا جمعهم هي سرعه ثانيه بس اغلقته لسبب ايه نعم ايه? واحد حتى يفرح ايه صح? وحتى ايه? يحسن ويتحصر ايه مرة. طويز الجنة واسبت سبب ايه? ايه? يفرح. حتى يفرح الجنة. وحتى يحتحصر. المعنى لما يجون ايه ما شان وانا راشد. وانا راشد. بالوحية تحصر. لما يزبيه ناجح. طريفة <تصفيق> وإذا السماء كوشي ضغط أي قلعة وإذا الجميع أينها سعرت الوقيلة الوشيلة وإذا الجنة كوش بفتة أي علمت ما نفس ما أحضرت يعني قلو نفس ولذلك إيه؟ أنا اكترها قال علمت نفس ما قالش إيه؟ أي نفس ولكن ما أنت يعني نفس محمد نفس إرهيم ولكن عين النفس كنت نفسه وأن النفس الذي يسمى نفسا منه إذا؟ روح برس إذا كان هناك جسد روح جسد روح يسمى نفس فيه ما سكياتي تماني يقولك إيه ما لا نفس لهم سريلة عالك ما لا نفس لهم ما لا نفسه له سائلة؟ ليه حسارات؟ يعني ايه؟ سؤال مشهور واحد واقف يصلي لا برغوت على الهنوك أم ايه؟ أصعه أصعي برغوت دي مسامين ما لا له سائلة؟ لأن من اسمات الدم للنفس إذا ما لا له سائلة يعني ما دم؟ البرغوت؟ لا يسمى مش كده خالص نقول ده نفس اللي دي اعصاب الساعد الواحد يصدر ولا يصدر صح واحده واقفه صايده فلات امناي فاهم الاسعاد في ايه بدون تصلي ان تصلي تصلي دي يسموها ما لا نفس سائل يعني ما لا نفس يعني بدون دم سائل يبقى مثلا الجراثيم الناموس نموش. يعني عندنا ماشا تسريف. فيه مساجد ايه مساجد جميلة فيه مكتورش بيدي انت صادش. ليه ايه ايه? ايه? ايش من النموش ويفعل ايه? رهيل. تخليمانك? سبع الاخوان هناك في الريف يعرفيني يعرف السلام الزاق. اني تفاجأ دريد. تفاجأ نجيل تتكين. <تصفيق> <تصفيق> وخاصة نجيل تبشتك بقى ولا لا مش شغال ولا اي حاجة تفاجأ نجيل تتكين ده في البدان. احاولي الان يقول لك بصار. نعم? سبيل لا لا, سبيل. لا مش يا ما هو انت بصعب المسؤولين بحرورة حاجة. بصعب المسؤولين بحرورة حاجة. لا مش حاجة. ماذا نحن خلاله ده ستة ايات. ده نشر ايات. ستة ايات قبيل وقيمة. ايات قبيل كل هذا في السوق يأتي. الشخص. مشروب إيه يا. اذا تعلمون لازم. اذا جبت اذا يبقى لازم شرق وفي ايه? دور شرق. اذا لأيت اذا كنتو ايه بالفرآن. دور عن فات ودور عن دور خلاص? وزيك هما زمان كانوا يقولونها كده. اذا ضرس يشتقلون من الجمان. اذا ضرس لمن يشتقلون من الجمان. غير اذا ضرس لما ماضى من الجمان. خلاص? ا استفيد هذا والله ان شاء الله وكل عام هذا واستغفر